سَبِّحِ فَوْقَ ثَرَاهُ عَانِقِ تُرْبًا حَوَاهُ سَبِّحِ فَوْقَ ثَرَاهُ عَانِقِ تلال حزن نداه رتل الحزن نداه ليتني كنت فداه رتل الحزن نداه ليتني كنت فداه Zabih fokathrahu Aniq turban hawahu Ratal al-huzna nidahu Leytani kun tufidahu Ya duma-i Maak badi l-hub Gau amusa b-a-sahu Khara min khatbi Ya dumu'i hali fi Maak badi l-hub Gau amusa b-a-sahu Khara وَصِيرِ التُّرْبَةِ دَامًا غَزِيرَةً وَغَرِيدِينَايَ حَتَّى نَكْسِيرَا وَصِيرِ التُّرْبَةِ دَامًا <تصفيق> waskubi fi ya ha hamburi qabr injariha waskubi fehni ya fi baqiy al anila ha qamarun yudmi al ي باقي الاله ها قمر يدمي الصباح وانظري قبرا جريحه فسكوبي فيهن يا حاق امرن يدم الصباحه فالصباحه ده صوب خير قبر الحسن الزاكي يا فاطمه قومي والامي جرحا الباكي ياسوب خيل الحقد قبر الحسن الزاكي يا فاطم قومي ولومي جرحاه الباكي ثم انزاع السهم الذي توقت في النعش أم صدر الهدى محمد ثم انزاع السهم الذي توقت فالنعش امصدر الهدى <تصفيق> محمد قموري قبرا جريحا وسكوبي فيه النياح في بقيع العال الاحاء الصباح آه آه يا ابو صوبه خير الحق بقبر الحسن زاكي يا فاطمه قومي والامي جرحا الباكي ثم انزع السهم الذي توقع في النعشي أمصدر الهدى محمد قمنزع عزه ما الذي توقعك في النعشي أمصدر الهدى محمد عملت بالزكين المجتبات تقيم في صفائي Sottertua ha horrofi En kalbi في Biddi maari Ana jorra Bara minan nore Ahua arrufanu alhoa Salamu atore Wajufu nussobhi Hala ddam'a maquori Yukhjilu Nesjudu lkada Nahuahu khusua Nutfuhu nasi Qalbuhu rahim Azmuhu azim Nauara albaki Sabahat fi قد سافرت كوحي لجناتي ها هنا الإمام شعر للأنام صمته كلام أعشه التفاني ويذكره شفا اسمه دواء جَنَّة البَقِي عِ تروا ديمانا بندم يهنجي عِ نحيا بعزة بالجَنَّة البَقِي عِ تروا ديمانا بندم يهنجي عِ مهما أبادوا منارة علية لم يينزعوها في قلبنا أبي يا عاشق آيات الطغارة ما هزكم أزلام الحقارة فالعزم حيدر احمدي والحب جعفريون سنلرمدي العز نهجنا والنصر دربنا العز نهجنا والنصر دربنا لا نخشى طاغوتان لا نخشى اميه العصبه الدعيات مهما عتوم ما هيدد نبقى مع الحسن في أصعب المحن معملنا ما, ما حدنا حقا للقيامة في درب الإمامة فالعزم حي داريو والحب جعفر يوم سغر مدي العز نهجنا والنصر دربنا العز نهجنا والنصر دربنا لا نخشأ طاغ لا نخشأ ميا العصبة الدعية مهما طغوا ومهما شغلدوا مهما عتوا ومهما غيددوا نبقى مع الحسن في أصعب المحن معملنا ما, ما حدنا حقا للقيامة في درب الإمامة حدثت بالحزن ايات يا الذكر حدثت بالحزن ايات الذكر ايدك فوق لا تخمل دمع المسال That